وشاعر الصلاة هنا وتنطلق أيضا أو تلقى في هذا الجمع المبارك الخطبة الشهيرة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه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 اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي أوجدكم من العدم وربكم بالدعم وتكفل بأرزاقكم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين اتقوا ربكم الذي دبر شؤونكم وبرأكم بعد أن خلقكم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح لهما بالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اتقوا ربكم الذي أعزكم بالإسلام وجعلكم به خير الأنام كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أيها المسلم تفكر في عظيم آيات الله وفي عظيم مخلوقات الله لتكون على يقين جازم من كمال صنع الله ووجوب توحيده في عبادته وأنه المستحق لها دون ما سواه واسمع الله يقول وإلهكم إله واحد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 لآيات لقوم يعقلون أفلا تتذكرون فيما حولكم أفلا تتذبرون في ملكوت السماوات والأرض السماء فوقكم من بناها وبغير عمد ترونها من رفعها كواكب ونجوم شمس وقمر شهاب ثم ذاقبة كل في فلك يسبحون من دبرها ونظم سيرها الأرض التي أنتم عليها من خلقها وبسطها خلق الجبال العظيمة ونصبها أنزل الماء بن همار من السماء أنبع به العيون والآبار شق البحار وأجر الأنهار خلق الإنسان من طين لازم وخلق الملائكة من نور وخلق الجهنة من مارج من نار من أخلق المخلوقات على اختلاف أنواعها من كور الليل على النهار ألا هو العزيز الجبار ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل فاعبدوه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 الاقرار بربوبية الله على جميع خلقه أمر عام في البشر لم يخالف فيه الا شذاذ من البشر حتى اعداء الرسل ام كالمكذبين لا حتى المكذبون لهم قال الله عنهم ولا ان سالتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سالتم من خلق السماوات والارض لا يقولن خلقهن العزيز العليم كل ذلك مقرون به يا قوم يا من توجهتم لورائح الاولياء والصالحين يا قوم يا من توجهتم لضرائح, لضرائح الاولياء والصالحين اليس الله باقرب لكم منهم أليس الله بأرحم بكم منهم؟ أليس الله بأسمع لدعائكم منهم؟ أمركم أن تدعوه وعدكم بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا تعان هل تريدون منهم الشفاعة؟ فالشفاعة ملك لله تُطلب من مالكها قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا والشافع لا يشفع إلا بعد رضى الله وإذنه له أن يشفع في ذلك الإنسان وكم من ملك, وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أتؤملون فيهم كشف ضر أو جلب نفع فذاك إلا الله وحده لا يملكه سواه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا يا إخواني إن يا قوم إن دعاء الأنوات وسؤالهم الشفاعة وجعلهم وسائط بينكم وبين الله وإنزال الملمات بهم ودعائهم عند الشدائد والاستغاثة بهم وتأله القلوب بهم شرك كله في ذاشركم بالله قال الله تعالى والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا قوم يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم يتبرأ كل معبود من عابده إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا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 إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ويتبرأ المسيح يوم القيامة من كل من عبده من دون الله وألغه من دون الله قال الله جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله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 فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وملائكة الرحمن يتبرؤون من كل من عبدهم من دون الله وعلق بهم الآمل من دون الله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أمة الإسلام شهادة أن محمد رسول الله فريضة لصحة الإيمان فلا يتم إسلام عبد لا يصح إسلام عبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله خاتم أنبيائه ورسله شها... خاتم أنبيائه ورسله شهادة تقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم بشرى عيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى وإذ قال عيسى بن مريم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم ومصدقا لما بين يدي من التورى ومبشرا بأني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التورى ومبشرا برسول ييتم بعد اسمه أحمد هو دعوة إبراهيم حيث دعا لأهل البيت قائلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه منك أنت العزيز الحكيم هو منة الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الشفيق على أمته الحريص على هدايتهم يعز عليه كضلالهم وعذابهم حريص على هدايتهم لا خير الا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلام صلوات الله وسلامه عليه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وضع الله ببعثته الاصار والاغلال وكتب اسمه في والانجيل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم محمد الرسول الله رفع الله قدره محمد رسول الله رفع الله قدره وأعلى شأنه ووضع وزره وألزم الذل والصغار من خالف أمره ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانعك هو الأبتر محمد صلى الله عليه وسلم الواسطة بيننا وبين ربنا في تبليغ شرع الله ووحيه ولا سبيلنا إلى الله وإلى جنته إلا من طريق هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه ربنا وملائكته وعمرنا بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك أمة الإسلام شريعة الإسلام جاءت بتزكية الأرواح والأبدان جاءت بعبادة قلبية وعملية وقولية بعبادة قلبية وعملية وقولية جاءت بتنوع العبادة ما بين فرائض ونوافل عبادة بدنية او عبادة مالية وعبادة مركبة منهما من مال وبدن كل هذه الواجبات الشرعية لتعبد تعبيد الجوارح لله ولشكره على فضله وإحسانه أمة الإسلام ان أعظم فريضة بعد التوحيد الصلوات الخمس هي صلة بينك وبين ربك هي الصلة بينك وبين ربك هي عمود الإسلام من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا عليها جماعة في المسجد واركعوا مع الراكعين يا عبد الله شعن الصلاة عظيم افترضها الله على نبيه لما عريج به للسماء فما زال محمد صلى الله عليه وسلم يتردد إلى ربه حتى أمضى الله فريضته وخفف عن عباده فهي خمس في العدد خمس في الثواب يا عبد الله احذر التخاية تخلف عنها فانت بنت خلف عنها قد وعد باعظم وعيد فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا احد اتهام بها قال عبد الله بن مسعود ولا قد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق يا عبد الله حافظ على هذه الصلوات فهي تنهى كعن الفحشاء والممكر نور في الوجه وسعات في الرزق وسبب تنال بها لضرب أيها المسلمون الزكاة ثاني أركان الإسلام الزكاة ثاني أركان الإسلام وهي حق الله في المال وهي حق أوجبه الله في أموال الأغنياء الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله الزكاة قرنة الصلاة في كتاب الله أيها المسلم أدي الزكاة فبها شكر نعمة الله عليك شكر نعمة الله عليك وبها تعف إخوانك المستحقين وتواسيهم بذلك أخي المسلم إن إخراجها كاملة سبب لتطهير المال وبركته خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وازكيهم بها وهي للمال من الآفات وسبب لبركته وما نقصر صدقة من مال تحذر التخلط بالبخل بها والتعاون بها والذين يكنزون الذهب والفضة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 تكفل الله بجزائه ولم يطلع عليه احد من خلقه الصوم لي وانا اجزيب وفي الجنة باب الريباب يسمى باب الغيان يدخل منه الصائمون دون غيرهم ايها المسلم عبادة الحج الحج احد اركان الاسلام ومبابله العظام ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهو أحد الأركان الخمسة التي بني عليها ديننا أيها المسلم في الحج انكسار بين يدي الرب وذل وخضوع له في الحج تربية على التوحيد لبيك اللهم لبيك في الحج إظهار لوعي المسلمين وعي شعائرهم ومشاعرهم فهم يرتدون لباساً وحداً يتنقلون بين هذه المشاعر في زمن واحد فلله الفضل والمنه. أيها المسلم كن صادقاً في تجارتك كن صادقاً في بيعك وشرائك فالصدق سبب للبركة والخير والكذب سبب لمحق البركة في الحديث بيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما أباح الله لنا ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومعاملاتنا العصل في الحل إلا ما جاء أدى تحريمه لعينه كالخمر والخزير وعمثاله أو لعيء لوصفه كالربا وأحل الله البيع وحرم الربا وَوكّ من الطَب أو أحدهما يا أيها الذيينَ آموا لا تكل أموُ بينك بالبااطل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لما فيه من الجهالة والظلم ولهى الله عن الميسر والميسر وأمثاله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حظم حلالا أو حل حراما أيها المسلم اكتسب المال من حله وأنفقه في محله اكتسب المال من حله وأنفقه في محله يا من ترأس الشركات المساهمة يا من هدئك بإدارة أموال الناس اتقلها في نفسك واتقل لها في أسرتك واتقل لها في فلا تضيف لهم أموالا خبيثة ربا أو غيره من المكاسب الخبيثة ففيما أباح الله لك غنا عما حرم الله عليك ومن يستغني يغنه الله ومن يستعف في عفه الله أيها المسلم حافظ على أسرتك واسمع نصيحة النبي حيث وجهها إليك استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ظلع وإن أعوج ما في الظلع أعلا فإن ذهبت تقيمها كسرتها وستعفى استوصوا بالنساء خيرا فلم تدلغ منها الكمال لكن إياك والحمق والحماقة بأن تلجأ إلى الطلاق تبدا تلجأ إلى الطلاق فتقطع حبالا طالما وصلها وتفرق أولادك وتهدم أسرتك احذر يا عباد الله يا عبد الله اللدد في الخصوم واحذر أكل أمال الناس بالأقوال الكاذبة والدعاوى الكيدية احذر غضب الجبار وسطوته وفي الحديث من اقتطع شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي وفي الحديث من حلف على مال مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان أيها المسلم إن للقضاء في الإسلام منزلة عظيمة وحصانة أكيدة ومرتبعة رفيعة فاحذر أن تسيى للقضاء كيف هو يحكمون بكتاب الله بما أراهم الله من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليس أأت إلى هذا المرفق استخفاه بشرع الله فاحذر ان تفتهى على المسلمين باب الشبد عصمنا الله وإياكم من كل بلى عصمنا الله وإياكم من كل بلى امة الاسلام يا من وحد الله بالدين قلوبكم يا من وحد الله بالدين قلوبكم يا من وحدكم على رسالته وشريعته يا من جمعكم على رسول واحد وكتاب واحد يا من أوجب عليكم الإيمان بمكونات هذه الوحدة يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وحدتنا لين تقم على أغراض دنيوية ولا على مطامع مادية ولا على مصالح مشتركة متى تخلبت تخلفت تخلف كلا تخل متى تخلفت متى تخلبت. تخلبت عنها وحدتنا كلا إنه دين ندين الله به وفريضة افترضها الله علينا وحدتنا قامت على قواعد راسخة كتب الله لها القلود والبقاء عزيزة منيفة وحدتنا أخوة صادقة إنما الممنون إخوة وحدتنا على عقيدة ومنهج سليم على ضوء الكتاب والسنة وما فهمه, وما فهمه سلف هذه الأمة وحدتنا ليست خيارا من جو الخيارات ولكنها تكريم من الله لنا إن هذه أمتكم أمة واحدة لقد تخلف كثير من أمة الإسلام عن كثير من مجالات الحياة وخضعوا لعدوهم الفلق عليهم وتكالب عليهم الطامع الطم الطامعون فماذاك إنما هو لبعد كثير من المسلمين عما عم انزل الله مغلههم البعض لهم الله واذلهم ولا طريقه لهم الا الاجتماع الحق وانت لو انت تبعد وانت تكون لوحيت الامه في سبيل ما ينهض بها ويبغبي يامن منزل زي منزلتها اللايقه بها ولابد من الأمة من منظومة عسكرية واقتصادية وسياسية حتى تنهض الأمة من كبوتها وحتى تتبوأ مكانتها وكذلك جعلناكم أمة وسطا أيها المسلم إسلامك ليس هوية تحملها ولس من تت... ليس هو تحملها ولس من تتكلم به ولا جماعة تنتمي إليها كل إنه دين الإسلام رب أهل اتباعه على الاستقامة ظاهرا وباطنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقال رجل يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم اسلامنا لا يتوقف على مجرد النطق بالشهادة مع الركون عن العمل والوقوع في المبقات كلا إنه الكلمة الحق مع الاعتقاد الجازم وعمل الجوارح إن التزامك بفرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج دليل على صحة إيمانك وانتزامك بأخلاق إسلامك دليل على كمال إيمانك دليل على كمال إيمانك أمة الإسلام ديننا دين اتباع تكفل الله بحفظه ولم يكله إلى الناس دين قائم على نصص ربانية وعلى أدي الحديث نبوية أصلها الوحي المعصوب وما ينطق عن الهواء كانت الرسالات تنزل على أنبياء بني إسرائيل تنزل مكتوبة من عند الله أوصي أتباعهم بحفظها ورعايتها ولكن سرعان ما ضيعوا وحرفوا فجاءت أنبياؤهم لتصحع المعتقد والعبادة حتى كان دور محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله في آخر الزمان برسالة كافة إلى جميع الأنام وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ارسله لعموم الخلق انسهم وجنهم عربهم وعجمهم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم نذيرا من اطاعه نجا ومن تخلف عن شرعه هلك وفي الحديث لا يسمع بأحد من هذه الامة يهودي او نصراني ثم لا يؤمن به الا تاخل النار ديننا ليس مجامع خاصة او عامة ينقض بها مجمع مخالفه الآخر يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ديعلوا لهم نصوصا عقدوا عليها أمنهم وأمانتهم ثم سرعان مات ما نقضوها أمة الإسلام دين الإسلام دين الرحمة والإحسان دين العدل والرحمة والإحسان حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما أمرنا برحمة الخلق والإحسان إليهم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إن رحمة الله قريب من المحسنين جاء بقواعد العدل التي لو يطبقها المجتمع المسلم مجتمع عموما ويخسيما المجتمع المسلم عمهم خير عظيم وأمن عميم كما كان لذاك لصدر الإسلام في صدر هذه الأمة إن شريعة شريعات ورحمة هي آداب لا عذاب ولكنها لحماية الصالح العام شرع الله القصاص لتأمين حياة بني الإنسان ولكم في القصاص حياة يأولي يا الألباب شرع حد قطع السارك شرع الحد في قطع يد السارك ياء والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم شرع حد الزنا الذي انتشر في المجتمع أضعفه وأنهك قوته أنهكه وأضعف قوته وبالزنا تختلط الأنساب وتضيع الأولاد ويصبح بناء المجتمع هشا تقع فيه الأمراض المبوعة من الطاعون وغيره من الأمراض التي لم تكن في أسلافهم الماضين إن أحكام الشرع مضبوطة, بض... إن أحكام الإسلام مضبوطة بضوابط شرعية قدرها العزيز العليم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ليس في ديننا تصرفات عشوائية ولا منطلقات مادية ولا طائفية ولا قومية السيادة في ديننا لهذا الدين الدين وحده ليس في, ديننا تبرين ليس في ديننا تبرين لأي تصرف عشوائي أو أعمال إجرامية فالفساد أو ما يسمى بالإرهاب محرم في شريعة الإسلام محرم في شريعة الإسلام ويتولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وجزاؤه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفهم من الأرض ذلك لهم خزج في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم لقد جنى أقوام على الإسلام أعظم جناية حيث حصروا مفهوم مصطلح مفهوم الإرهاب في هذا الدين وأتوى أهله ولا عمر الله إنهم ليعلمون قبل غيرهم إنهم لكاذبون إن الأمم على اختلاف ملالها لم تنعم بعدل كعدل الإسلام لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ودخل الناس في دين الله مفواجا مطعين لا اكره في الدين ومن لم ينقد عقدوا بينه عقد ذمه حماه المسلمون مما محور أنفسهم تحموا دمه, دمه وماله وعرضه كما يحمون دماءهم وأنوالهم وأعراضهم بعد هذا يتهم الإسلام بالإرهاب ويحارب المسلمون في كل مكان تحت ذريعة مكافحته إن خروج فئة من الناس عن النظام العام موجود في كل مكان موجود في كل مكان موجود في كل مكان ألف أو عشرة آلاف من ألف مليون أيكن ذاكي شوزا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أمة الإسلام ثوابتنا ثوابتنا الشرعية يجب أن تحمى عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين إن هناك حربا عقدية فكرية ثقافية تشن على أهل الإسلام تسترداد تارة بمكافحة الإرهاب وتارة بالتعامل مع الآخر اصطلاحات جاءت للإسلام خضع, خضع لها هام بعض المسلمين ضعفا وخورا والله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الإسلام والكفر البراء والولاء أسماء جاءت في كتاب ربنا إن قوما حاولوا تحريف هذه الألفاظ وإفراغها عن معانيها وإفرغها عن معانيها وتجاوز قوم فأقصوها وبالغ آخرون فطالبوا بحذبها من كتاب الله إنه انهزام أهمام تهويل الشيطان والله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أيها المسلمون إن الدعوة لتميع الدين وإفراغ الألفاظ الشرعية من معانيها دعوة خبيثة يقضعها الإسلام يريدون النيل من الإسلام والله يقول والله متم نوره ولو كره الكافرون إن أهل كل دين حق الأنباطل له اناس يحبونه ويدافيون عنه واناس يبغضونه ويكفرون اهله فامن الطائفة من بني اسرائيل وكفر الطائفة لماذا قتل جالوت وهطالوت كما اخبرنا الله ولماذا قتل داود جالوت اليس بينك بين الكفر والإيمان لماذا يا عباد الله عاند القاوم فرعون موسى وجرد الجيوش لحربه أليس ذاك بين الكفر والإيمان وما شأن الهراطقة وأخبارهم إن الله تعالى بأخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله يقول ما كنت بدعا من الرسل نعم إن دعوته امتداد لدعوة إخوانه المرسلين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فدعوته للتوحيد ودعوته لمحاربة الشرك دعوة دعا إليها الأنبياء السابقون وهو آخرهم صلى الله عليه وسلم أيها المسلم براءتي من المشرك براءتي ممن عبد غير الله براءتي ممن, يب... ممن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم هذا حق لا إشكال فيه ولا يزونغ ظلبي الآخرين لكني عقيدة التي أمرني الله بها أن أحب هذا الدين ومولاه وأن أعتقد براءتي من كل من خالف هذا الدين وليست بظالم لأحد ولكن تلك العقيدة التي ربنا عليه الإسلام هذا إبراهيم وأبو الأنبياء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 أيها المسلم وفي, وفي النصة والتأييد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أمة الإسلام إني أخاطب العقلاء المفكريم أخاطب كل عاقل مفكر كل ذي رأي وكل متجدد منصف أخاطبهم فأقول إن هناك قضية يك... ثابتة يقينية قضية حقيقية حقيقة ربانية هذا الدين الإسلامي الذي كتب الله له الخلود والبقاء هذا الدين الذي نزل من عند الله وتكفل الله بحفظه وأخبر عن بقائه إن قهر المسلمين وحربهم ونصب العداء لهم لن يؤثر ذلك في دينهم لا يؤثر ذلك في دينهم كم كاد لهذا الدين أقوام فبادوا وبقي كم حاربه الطغاة المجرمون فهلكوا وبقي كم تآمرت عليه الشعوب والأمم وجلدت لحربه الجيوش شرقا وغربا فماذا كان أصبحت أحد خبارهم تاريخا يتلى شهدا على ظلمهم وجورهم وعلى عز الإسلام وصفائه ونقائه نعم ظلم المسلمون واقتصبت ديارهم وعلى وغيرت مناهجهم الدراسية وبدلت أنظمتهم, وساوس وساوس وساوس أنظمتهم وتسلط عليهم الإعلام الجائر وساعده بعض جلدة بين المسلمين على ذلك وماذا كان حفظ الله هذا الدين فهو محفوظ بحفظ الله ومن نصر هذا الدين فهو منصور وليس حفظه موكو الخلق فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم جنوا على الإسلام تحت مسميات حقوق الإنسان تارة أو حقوق المرأة أخرى أو حرية الأديان وكل ذلك تغيق لهذا الدين وحرم الله فنقول لهم كإن هذا عبذ بنقول لهم هذا عبذ فَيَمَنُزلقوا في هذا المرتع الوخيم افيقوا فأنكم عابثون ولأوقاتكم وأموالكم مضيعون وجند الله هم الغالبون إن الذي والذين كفروا وجند الله هم أمة الإسلام لقد شرق لقد غرب العالم وشرقوا في الاقتصاد وأتوا بأنظمة تملأها تالية عقولهم وإنما سببت لهم سببت لهم وسببت لهم الاضطراب والوهن والعجز والقلاقل سببت لهم الاضطراب والوهن والعجز والقلاقل نظام أشاع الملكية بين الأفراد ومنع الملكية الفردية والتجارة العبد في ماله وهذا النظام مازا وهذا النظام قدر الله عليه الانهيار حتى تبرق دويلات وجاء آخر نظام نفعي أباح الإنسان اكتسب المال من أي طريق فانقسم الناس إلى طائل غني غال في الغناء وإلى فقير شديد في الفقر وجاء نظام الإسلام العدل نظام قوي متكامل راعى في حب الفرد للمال فأباح له التملك وتحبون المال حبا جما أمره بطلب الرزق وجعل ذلك من فضل الله فابتغوا من بياء فقال جل وعلا فإذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أمره أن يجمع بين صلاح دينه وصالح دينه ودنياه فابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا لم ينس الفقير فأوجب له في حق الأغنياء نصيبا يسيرا يواسون به الفقراء والمحتاجين إن التعامل بالربا أربك اقتصاد العالم وسبب له الانهيار والفساد إن لم يتداركه عقلاء الناس والإسلام حرم الربا وشدد في تحريمه وأباح المكاسب النافعة كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء أمة الإسلام إن أمتنا تمر بظروف صحيصة عصيرة تداعت عليها الأمم وكذرت عليه الغوائل وكذوك وك وكشف وك وك وتداوت أمم وكذرت عليها الغوائل وكشف الأعداء عن وجه الكراهة وكشروا أنيابهم ليس الشأن في ذي يتحدث ولا في ذي ولا في ذي يسود أفكاره ولا في منهزم ولا في منهزم يثبط الامه ويجسد قوه غيرها ولا في ولا في منه ولا في من يبدي التنازل والتنازل ويجعل دينه فداءا لدنيا ولا في من ولا بيسجل مواقف فرديه ليكون بها متميزا دون غيه المهم عقول وقلوب مؤمنه موطنه وعقول حكيمة مستوعب عقول حكيمه مستوعب عقول وعقول حكيمه متزنه والسنه منضبطه والتفاف العلماء مع حكامهم وتقدير المصالح والمفاسد وتقديم المصالح العليا للامه على المصالح الشخصية المهم حماية المال العام وكيان الأمة عسكريا ومدنيا واقتصاديا والأخذ على أيدي العابذين وأن تكون تصرفات الأمة فيما يخدم هذا الدين ويعلي شأنه فيما يخدم هذا الدين ويعلي شأنه أمة الإسلام في القرون الثلاثة المتأخرة أذن الله بقيام هذه الدولة المباركة هذه الدولة المباركة التي قامت على دعوة صالحة تعاون عليها رجلان من خيار, هذه من خيار مجتمعهم الإمام محمد بن عبد الوحاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله وجزاهم عما قدموا الإسلام خيرا دولة جعلت التوحيد أساس بنائها وتحكي وشرع الله منهج حياتها ونظامها ونظامها دولة رفع التوحيد الله فرفع الله ذكرها وأعلن شأن الحق فاعل الله شأنها ومن تدبر فيها حقا علم أن التوحيد والدعوة إليه سبب الخير وأن الله يوفق ويمكن لمن قام بهذا الواجب دولة على حداثتها هي محط أنظار الآخرين ومحل ثقتهم دولة دعت حكمت كتاب الله وجعلته أساس حكمها ونشرت تعليما وطباعة فاستفاد المسلمون في العالم كله خيرا أمة الإسلام أمة الإسلام يا علماء المسلمين, يا علماء المسلمين الحمل ثقيل والأمانة عظمى والناس بحاج شرع الله وبمحاجة لمعرفة حلال من الحرام ليكون يقوموا على شرع الله ويجتنبوا محرم الله اضطرعوا خلافاتكم ووحدوا صفكم على الحق ليصدر الأمر عن رأي يشيد يا أيها المفتون اتقوا الله فيما تقولون وانظروا فيما تفتون واعلموا أن الله سائلكم عن ذلك ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه كان عنه مسؤولا اعتنوا بأمر العامة واحرصوا على جمع كلمتهم وتعاونهم على البر والتقوى احرصوا على شباب الأمة فاحملوهم على المنهج الوسطي وجنبهم الغلو والجفاء والتكفير والتفجير احرصوا على نساء المسلمين فلا تكونوا سببا فلا تكونوا عونا للشيطان عليهم ولا سببا لتحررهن عن أخلاق ديهن دينهن أيها الشباب المسلم الشباب الإسلام أنتم عدة المستقبل وبعلي وعليكم بعد الله تعلق الأمة آمالها إن إسلامكم محارب منذ بعث الله نبيه محمد إلى آخر الزمان حكمة من الله ليميز الله الخبيث من الطيب فكنوا سدا منيعا أمام مخططات أعداء دينكم تسلحوا بالعلم النافع تسلحوا بالعمل الصالح وحدوا صفوفكم مع علمائكم وقادتكم وحدوا صفوفكم مع قادتكم وعلمائكم يا شباب الإسلام احذروا الغلو. احذروا التكفير والتهاون بالتفجيرات ففي ذلك اضعاف للامة وتمسلط العدو عليها فربوا بانفسكم ان تكونوا سبب شر كونوا اعضاء صالحين في مجتمعكم انقذوا شبابكم من هذه الترهات واحملوهم على الخير وجنبوهم سبل سبل الغواية واهدوهم الى طريق الله المستقيم ايها رجال التربية والتعليم ساعدوا بناكم برقابكم فلذات اكبادنا وثمرات افئدتنا فاتقوا الله فيهم علمهم دين الله بصروهم بالحق بدلهم على الكتاب والسنه احفظوا تجنبوهم مناهجه تجنبوهم من جنبوهم يا عباد الله جنبوهم مناهج التكفير والتبديع المرجفين جنبهم مناهج الغالين دربهم على الحق واحملوهم عليه فإنهم امانه فيعن فئنهم امانه في اعناقكم متى ربيناهم على الحق واودعنا في افكارهم حب الإسلام واهله وإن دين الإسلام ليس مانعاً عن أي علم ينتبع به أبناؤنا ولكن مع توسعنا واخذنا بكل مقترح جديد وأخذنا بكل نافع للأمة في الدين في دنياها إلا أن ديننا يجب أن نحتفظ به وأن نشعر أبناءنا بأن هذا ضرورية لمجتمعنا أيتها المرأة المسلمة احذري أن يخدعك الأعداء بزخارفهم ومغرياتهم أتبغين بالإسلام بديلا أتصدقين غير الله فمن أصدق من الله حديثا ألا تسمع لها يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجهلية الأولى ألم تسمع لها يقول يا ايها النبي قل لكل كل نساء الم... كل... قيا النبي قل لازواجك وبناتك ونساء الممنين يدنين عليهن من جلابيبهن ألم تسمعي قول الله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصالهن ويحفظن فروجهن احذري أن تفتحي عرس دغرة فتأزمين إن عذن حقه فأتق الله إن حقك أيتها المسلمة ليست في حجاب تلغينه ولا في اختلاط مع الرجال بأي ميدان ولا في ارتكابك لمعصية إنما حقك الصيانة والإكرام والتعليم والالتزام بالشرع الذي به تحققين لمجتمعك الخير فاشتجاب لهم ربهم أني لا أضع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض أيها الإعلاميون أيها الإعلاميون أيها الصحفيون يا أصحاب القنوات الفضائية يا أصحاب المنتديات يا أصحاب المنتديات إن شأن الإعلامي عظيم وإنه لسلاح ماضي والله يعلم المشتد من المصلح يا من ترعى السمعة الاعلاميه ايما مؤسسه, أي مؤسسة اتقي الله وكن من المصلحين واتقي الله في هذا الدين رجال الإعلام إن اعلام اعدائنا اجلب علينا بوسائل اعلامه مقروء بجو وسائل اعلامه ما بجو وسائل اعلامه سواء كان مقروءا أو مسموعا او مرئيا فضائيا او ارضيا تلبزونيا او شبكيا او قرطاسيا فلك فكونوا عند المستوى المسئولية وقابلوا هذه الحملة الهمجية فادعوا الى الله وانشروا دين الله بين العالمين دافعوا عن بلاد الاسلام وابرزوا الحقائق للناس لحب غير تدليس ولا تلبيس فبدا تكونوا مع الصادقين يا قادة المسلمين يا صانع القرار في بلاد الاسلام اتقوا الله في انفسكم اتقوا الله في دينكم اتقوا الله في امتكم اتقوا الله في رعيتكم فالله سائل كل راع ام استرعاه انكم الله والله محو والله مدقق عليكم مثاقيل الذر فاتقوا الله في امتكم, أمتكم تنتظر وقفات صادقه فانصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم تحاكموا الى شرع الله وقربوا أهل الخير والصلاح والتقى فأهل الإسلام أهل رصح للأمة وأهل شبقة عليهم وحبا لهم وغير المسلمين لهم مبادئ باطلة وغش وخيانة في الحاضر والمستقبل أعاذنا الله وإياكم من ذلك وقفات ودعاء وقفات ودعاء ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انهم كبأنكم كبأتموه يا رجال الامن ويا قاده ال... ويا قاده رجال الامن ويا قاده القطاعات العاميه العام ويا قاده قطاع العام عسكريا او مدنيا انتم على ثغر عظيم انتم تخدمون ضيوف الرحمن احتسبوا ذلك عند الله وجزاؤكم عند الله يوم لقاء اصبروا على ما يحصلكم من حر أو قر أو, أو, أو قر أو أي, تحد أو أي أمر قولي أو فعلي فالله لا يضع أجر من أحسن عملا والصابرون يوفهم الله جزاءهم بغير حساب شكر الله سعيكم وكتب أجركم دعاء إلى اللجنة العليا للحج دعاء وشكر لللجنه العليا للحج فاعطول شكر الله مساعيكم وكلل بالكلل وكلل جهودكم بالتوفيق كطال ما درستم وطال ما جهدتم وطال ما سهرتم وطال ما خططتم وطال ما درستم وها نحن وها نحن نجني ثمار ثمار جهودكم وانتظاءتي هذه مار جهودكم واقتراحاتكم وتوجيهاتكم في نظام السير العام فجزاكم الله عن الإسلام خيره وابلغكم فيما يرضي امال والله يبلغكم فيما يرضي امالكم ان نشكر لهذه الدوله الفتية وما قامت به من جهود في في سبيل راحه الحجاج فمنذ أكثر من زمان سنه وهذه الدوله ترعى هذا الحج وتشرف على الحرمين الشريفين وكل عام وخدماتها ترتقي إلى, إلى مستوى ما كان بظل مما كان قبله فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا تتابع على هذا ملوك هذا البلد منذ الملك عبد العزيز طيب الله تراه وغفر له ورحمه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا وتعاقب بعد ذلك أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وخادم حرمين فهد بن عبد العزيز وعهد هذا الملك المبارك كل أولئك لهم سجل حافل بما قدموه لخدمة هذا الحجيد. فرحم الله من مضى وأصلح من بقي ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام يا رب الأرباب إلهنا وخالقنا ورازقنا نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذرت به في علم الغيب عندك نسألك يا ربنا بكل باسمك الذي الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت نسألك يا ربنا بكل وسيلة شرعت لها شرعتها لنا للتوسل إليك اللهم اغفر عيوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا في هذا اليوم من الفائزين المقبولين اللهم جل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم شفع المحسن في المسيئين اللهم ارحم ضعفا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا يوم العرض عليك بين يديك اللهم ارحمنا يوم العرض عليك بين يديك إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لخادم الحرمين فهد بن عبد العزيز رحمه الله اللهم اغفر له وارحمه اللهم, اغفر اللهم اقبل اللهم اغفر له وارحمه وامح زلته واقل عذرته وضاعف حسناته وجازه عما قدم امتي خيرا اللهم اجعله امنا من عذابك اللهم افسح له في قبره ونول له فيه اللهم تابع رحماتك ولطب على خليفته عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين اللهم سدده في أقواله وأعماله اللهم سدده في أقواله وأعماله واجعل له بطانة تخاف الله وتتقي وتبدي النص. اللهم اهدي للسبيل الحميد والراي الرشيد وفقه لكل خير واعنه على ما يهتم به من جمع كلمة الامة وحدتها اللهم وفق ولي عهدي سلطان ابن عبد العزيز لما تحبه وترضاه اللهم سده في رأيه وعمله ومتعه متاعا حسنك على كل شيء قدير عباد الله عباد الله حجاج بيت الله الحرام اعترموا البيت الحرام واحترموا أمنه وطمأنينته فلاك واجب شرعي ومن يرد فيه بإلحاد بظلب نذقه من عذاب أليم أنتم في هذه المشاعر المقدسة بجوار البيت العتيق أنتم في يوم عرفة ذلك اليوم العظيم من أيام الله فتقربوا إلى الله فيه بطاعته ألحوا من الدعاء والتضرع فخير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قال النبي ومن قبلهم في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديم ما من يوم أكثر من أن يعتقى الله في عبيدة من يوم عرفة وإنه ليد فيبهي بكم الملائكة ينزل ربكم في هذه هذا اليوم إلى سمائه الدنيا سيوباهي بكم على السماء يقول انظروا الى عبادي اتوني شعذا غبرا ضاحين وشهدوكم اني قد غفرت لهم اجتنبوا الرفث والفسوق والعصيان ويود زواحف لو حجكم او فالله يقول ايام معلومات فمن فرض فيه ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج قفوا بعرفة إلى الغروب ولا تنصرفوا منها إلا بعد غروب الشمس اقتداءا وتأسيا بسيد الأولين والآخرين صلوا في عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا كما نفعل إن شاء الله انصرفوا الى مزلع بسكينة وصلوا بها المغرب والعشاء متى وصلتم اليها وميتوا بها تلك الليلة قدرتم وصلوا بها الفجر فذاك اولى وللعجلة والضعفة الانصراف بعد منتصف الليل ارموا في يوم النحر جمرة العقبة وانحروا هديكم واحلقوا او قصروا والحلق افضل وقد تحللتم من جميع ما حرم عليكم الاحرام الا النساء ارموا في اليوم الثاني عشر الجمار الأولى والوسطى والعقبة بعد الزوال ولكم من بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر يوم الآتي وارموها يوم الثاني عشر وارمو الصرف إن تعجلتم أو ارمو اليوم الثالث عشر إن تأخرتم طوفوا طواف البفاظة بالبيت وإن جعلتموه طواف إفاظة ووداع فذاك حسن أيها المسلمون اتقوا الله في أعمالكم واتقوا الله في حجكم واتقوا الله فيما تعاملون به اللهم احفظ علينا ديننا اللهم احفظ علينا ايماننا واماننا اللهم وفق المسلمين لما يرضيك اللهم اصلح حال المسلمين اللهم ابدلهم بالضعف قوة وبالدل عزة وبالهوان هيبة اللهم وبالافتراق جمعا على الكلمة اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم واعنهم على كل خير اللهم اخلص بلاد المسلمين من اعدائهم واعد عليهم احسن ما يكون اللهم اخلص الاقصى من اهم الغاصبين واعدوا على ولاية المسلمين اللهم وفق اخوانا في العراق لما يرضيك اللهم هيئ لهم لامنهم رشدا اللهم بصروا في أمورهم وارزقهم من يبقيان تحقنوا دماءهم وتحفظوا أعراضهم وتصونوا أمانهم وتوحدوا أرضهم اللهم وفقهم لما لسقيات حكيمة رشيدة تخافك وترجوك اللهم احقن دماءهم واعصم أعراضهم وهيئ لهم من أمرهم رشدا إنك على كل شيء قدير اللهم ينسلك بهذا اليوم المبارك يوم الاثنين اليوم الذي تعرض فيه عمالنا عليك نسألك ان تغفر لنا وترحمنا ووالدينا اللهم ارحم اباءنا اللهم ارحم امهاتنا اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا اللهم اغفر لازواجنا واصح لرياتنا وارحم قاربنا وسائر المسلمين اللهم وفقنا لما يرضيك اللهم اعصمنا عن معاصيك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعل بين قلوبهم وصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات الى النور اللهم بلكتهم في اسماعهم وعبصارهم وازواجهم وذرياتهم ما ابقيتهم اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدة ايديا ولنبيك بالرسالة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واقسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأذعيض من الدنس اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم, اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعده على الإسلام وأهل عودا حميدا أزمنة عديدة وأعواما مديدة اللهم جازي من سعى في تسليل في تسليل الصعاب في هذه المشاعر خيرا ووفقهم لما تحبه وترضاه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 محمد الرسول الله حي على الصلاه حي and <tries> vener اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصناة حي على الفلاح قد قابت الصناة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله